بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله محمد الله محمد الله محمد. الله محمد. قلنا أن أصل أن الباقف لا يباق ولا يهب يعتبر من مسلمات الفقه ومن المرتكزات ومن المجمع عليها لكن هذه كلها ادله لبيه ولا تنفعنا في موارد الشك في المستثنيات لان المستثنيات في الفقه عديده بالنسبه للوقت في موارد الاستثناء يجوز برع الوقت ولا يمكن نفي ذلك لهكذا ادله لبيه وهناك طريقات لحل هذا المشكل احدهما ان نثبت على القاعده إطلاق الحكم نقول على القاعده الحكم مطلق الا ما يستثنى فلدى الشك في الاستثناء يكون المرجع هو مخطر القاعدة وهذا ما أشارنا في السابق السابقه وهو انه موقوف عليه المالك تعلان حتما هناك من لم يجز من هو مالك ولم يجز البيت فالطبيق لا يجز البيت إلا إذا ورد نص بالاستثناء لأن الوقت إن كان عاما فالموقوف عليه عبارة عن عنوان عام فالعنوان عام متى أجازنا النبي هذا وإن كان خاصا فكذلك كما في مثال الوقف على الولد وعقبه خب عقبه متى أجازنا أجاز عقبه عقب هذا الولد في البيت طبيعي بمجر الطبيعي أن الاستثناء بحاجه إلى دليل خاص متى ما شككنا ولم يكن لدينا دليل خاص لإيش سبب هذا البيان الذي ذكرنا أمس البيان الثاني عليكم السلام موضوع الروايات فنقول أن هناك روايات ونصوص يستدل بها على عدم جواز بالوقت فجواز البيع خلاف إطلاق تلك الروايات ولا يكون إلا مع وجود استثناء منصوص في مورد الشكل نتمسك بهذه الإطلاقات فكان قرارنا أن نبحث هالروايات لكي نرى أنها تتم أو لا أولاً روايات الوقوف حسب ما يوقفها اهلها او يقفها السيد الخوي رحمه الله يقول الاصح يقفها لان وقفه هو عليكم هو متعدي ما يحتاج ان يدخل باب الافعال او قفه السيده هذا كرام السيد الخوي يعني الوقوف حسب ما يوقفها او يقفها أهلها، وهذا الكلام ورد في عديد من الروايات. محتمل أن بعضها يكون رواية واحدة. في بعضها الاحتمال يرد أن يكون رغم تعدد النصوص الواردة، فنصين منها أو ثلاثة منها تكون واحدة. هذا احتمال يرد. على كل حال. نقرأ النصوص ثم نتكلم في كيفية الإسلال كيف نستطيع أن نستدل بهذه الروايات وكيف نستطيع أن نفهم منها الإطلاق النصوص ما يلي ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي الإمام العسكري سلام الله عليه في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام عليكم السلام ورحمه الله فوقع عليه السلام الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله الوسائل مجلد 19 بحسب طبعة آل البيت الباب الثاني من الوقوف الصدقات، الحديث الأول صفحة 175 علي بن حسين بإسنادي عن محمد بن الحسن الصفار ورواه الشيخ ايضا بإسنادي عن محمد بن الحسن الصفار مثله والرواية الثانية ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وأسأله عن الوقت الذي يصح كيف هو فقد روي عفوا هذه أنا طفرت رواية هذا إيش هذا اللي قرأتها هذا أجي علي بعدين هذا النص الأول الذي قرأناه وثبتناه في باب وجوب العام في باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جوازه تغييره الصدوق فقط الشيء اللي ما كنت كاتبة أنه الشيخان بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار راوي نفس الرواية هذا إضافة الآن شفت في الوسائل هالإضافة أنا ما كنت كاتبة الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا الى ابي محمد يعني الحسن بن علي صلى الله عليه يعني عشر في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام الوقوف على حسب ما, يقف ما يقفها اهلها طبعا هذا احتمال اتحاد مع الروايه الاولى وارد كتب بعض اصحابنا لعلوا هو محمد بن حسن الصفار بعض اصحابنا في الروايه الاولى قال محمد بن حسن الصفار كتب الى ابي محمد هنا يقول كتب بعض اصحابنا محمد بن يحيى يقول كتب بعض اصحابنا الى ابي محمد احتمال انه هو ذاك إلى أبي محمد في الوقوف وما روي فيها فوقع الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله هناك قال يوقفها هناك قال يقفها السلخ يقول يقفها أصحر. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حسن الصفار هذه رواية مفصلة نسبيا أجب هذه رواية أخرى أو ذيك كانت مختصرة عن هذا إن كانت ذيك مختصرة عن هذا إذن كلها رواية واحد مثلا أو لا هذه رواية أخرى بها تفصيل ما أعلم أنه هذا محمد من حسن الصفار يجوز مرتين كاتب إلى حسن العسكري مرة مختصر مرة مفصل أنا ما لا أعلم الرواية هذه باب سبعة من الوقت والصدقات الحديث الثاني صفحة 192 و193 بإسناده عن محمد بن حسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت هذا غير مؤقت شنو معنى كنا نبحث الان شاء الله ما معنى غير مؤقت؟, غير مؤقت ان الوقف اذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة في اغلب الوان ان المقصود بغير مؤقت يعني لم يذكر الواقف ما يد ما يدل على تأبيد الوقت هذا احتمال الوارث نبحث ان شاء الله واذا كان مؤقتا الوقت اذا كان غير مؤقت يعني غير مذكور به التأبيد مثلا فهو باطل المبدود على الوارثة هذا الوقت يجب ان يكون مؤبدا هذا احتمال واذا كان مؤقتا فهو صحيح منضغ بناء على هذا التفسير يصير مؤقت يعني مؤبد إذا كان مؤبد فهو صحيح موضع يقول محمد بن حسن الصفار رحمه الله يقول هتشي روايه وارده عندنا واختلفنا الاص... احنا الاصحاب اختلفنا بيناتنا ما معنى المؤقت وغير المؤقت واختلفنا قال قومون... قوم قوم منا هكذا يقول ان المؤقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا قرضوه فهو للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الاظم من عليها يعني المؤقت هو الذي يصرح فيه بالدوام الى يوم القيامه وقال اخرون هم اخرون من جماعتنا من الاصحاب لا يفسروا بشكل اخر يقولون هذا مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يأتي الله الأرض من عليها كأنما يقول يكفي في التابيد صح لا بد من التابيد في الوقت لكن يكفي في التابيد هل يقدر أن يقول لفلان وعقبه هذا هو فن يجي يوماً ما صدفتان ينغرط عقب ينغرط وهذا قد يجي صدفتان يوم ينغرط لكن هذا تعبيد وكافي وإن لم يذكر ولم يذكر في آخره الفقراء والمساكين إلا أن يرث الله العظيم عليها والذي هو غير مؤقت أما ذلك اللي غير مؤقت لك هذا هذا اذا كان حتى بمقدار فلان وعقبه حتى بهذا المقدار هم ما به هذا باطل هذا باعتباره تعبيد اصلا ما به والذي هو غير مؤقت ان يقول هذا الوقف ان يقول هذا وقف هذا البيت اوقفته على من اوقفته اوقفته ما معلوم يجوز اوقفه على زيت من الناس وزيت راح يموت هذا خب بعد غير مؤقت يقول هذا وقف وهي ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل قال وقطع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله هذه هي مجموعة روايات الوقوف بحسب ما يقفها قالها قبل أن ننتقل إلى روايات أخرى خل نبحث دلالة هذه الروايات هذه الروايات تاره نأخذ منها هالمقدار المشترك الموجود في كل هالإنسان رواية الثلاثه اللي قراناها وهو الوقوف حسب ما يوقفها اهلها او يقفها او هذا المقطع المشترك بين كل هذه الثلاثه واخرى نلتفت الى التفصيل الموجود في هذه الروايه الاخيره التفصيل اللي يقول بلغنا انه يجب ان يكون وقف مؤقت فما معنى المؤقت الحقا يجب أن يكون مؤقت أولا أما المقطع المشترك وهو عنوان الوقوف حسب ما يقفها أو يقفها أهلها هذا المقطع المشترك تقريب الاستدلال بهذا هو أن نضم هالجملة الى الشيء المرتكز ما قلنا اكو ارتكاز عرفي وعقلائي ومتشرعي واسلامي بين المسلمين الواقفين قلنا هذا الشكل واتما هناك قلنا ان هذا الارتكاز مجرد دليل لبي اطلاق مبي فنقع في مشكلة في موارد احتمال الاستثناء ما عد نفتت اطلاق ان نتمسك بها اشير للجن فاذا ضممنا هذه العبارة الوقوف حسب ما يقفاه اهلها الى هل ارتكاز سيكون معنا انه سيكون معنى امضاء الارتكاز وبيان انه الوقوف تابع ل وقف الواقف فالواقف لو استثنى نفس الواقف لو استثنى استثناءات اضطراريه مثلا قال إذا تنازعتوا فبيعوا حلا للنزاع مثلا أو ما شابه لو استثنى خو. يمضي استثناء الواقف نفسه اما اذا مستثناه وكان وقفه مؤبدا الوقوف يكون مؤبدا فالوقف تابع لما يفعله الواقف هذا معنى هذا بعد ضمه الى الارتكاز الذي هو لا اطلاق له لبي لكن على حال، هذا حينما يضم الى الارتكاز يعطي اطلاقا وان ارتسسك بالاطلاق في موارد الشك هذا طريقة الاستلال بهذه الروايات ها بلي لا اذا كان اذا كان هالشكل لولا هالارتكاز الوقوف حسب ما يوقفها اهلها يجيبي اصلا احتمال صحة وقف أربعين سنة خمسين سنة أنا هذا البيت وقفه خمسين سنة بعد خمسين سنة يرجع إلي هذا ي ييجي الإحتمال يعني راح يتشابك باب الوقف وباب الحبس باب الحبس هم عند في ال في الفخ ذاك ما يسمونه وقف حبس وباب الحبس يجب أن ندخل ذاك البحث الآخر وهو أنه لو حبست هذا البيت خمسين سنة ثم متت قبل خمسين سنة أنا متت وكان هذا البيت أكثر من ثلثي إذا داخل في ثلثي ما بيش متت متت وهذا من الثلث يبقى خمسين سنة كأنما يصير رصية في الخريقة لكن كان أكثر من ثلثي شي صير نقع في الابحاث لكنه حينما نأتي الارتكاز ونقول الوقف لا شك أن المرتكز العرفي والعقلائي والمتشابعي والتأبيد به بس من نقول تأبيد بشكل إلى أن يغفر الله والأعطاء ومن عليها يعني إلى يوم القيامه على الأقل بمقدار فلان وعقبه وعفر فمتأميد هذا فحينما ضرمنا إلى ذلك نفس ذاك الارتكاز اللي ما كان بإطلاق هذا خلق الإطلاق لنا والاطلاق ينفعنا هذا طريقة الاسدلال وخصوص الرماية اللي الرواية المفصلة اللي قرحناها أنا أظن هذا ظني أعرض عليكم أشوف تقبلون أو لا أنا أظن أنه هذه الروايه بخصوص خصيصا يدل إضافة على دلالة أصل عنوان الوقوف حسب ما يقف على يدل على أن الوقف لا يجوز على وذلك لأجل هالتفصيل اللي محمد بن الحسن الصفار دا ينقول. يقول يقول يقول عدني رواية كأنما هالرواية عند محمد بن الحسن الصفار كانت مسلمة إنما النقاش في تفسيرها هالرواية كانت مسلمة لو لو كانت باطلة كان المفروض أن الإمام يردع يقول له هذه الروايه كذب قال المعبوضة المعبوضة ليس يقول والرواية المسلمة هذه التفصيل بين المؤقت وغير المؤقت والمؤقت وقع البحث في أنه ما معنى المؤقت وما معنى غير المؤقت وحينما ندقق في المعنيين الذين طرحهما محمد بن حسين الصفار وقال هذا صاير محل خلاف عندنا في فهم المواقف وغير المواقف نرى أنه كل المعنيين كما أشرت تشير إلى التعبيد وعدم التعبيد رأيتم هناك وقع الخلاف بينهم أنه أي تعبيد هذا هل يجب أن يصرح ويقول فإذا غرضوا فالفقراء والمساكين إلى أن يرث الله على من عليها إلى أن يرث الله الأرض من عليها هذا أو لا حتى تأبيد العرف حينما يقال زيد وعقبه هم تأبيد عرفا هذا أو ذاك كأنما الخلاف في هذاك فالإمام صحح الكل الوقوف حسب ما يقف أهلها قال زيد عقبه زيد عقبه قال لا وبعده للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض ومن عليها فليكن يصحح الامام كل هذا يقول الوقوف حسب ما يوقفها اهلا بينما كان المفروض به سلام الله عليه ان يقول الروائل الترويه ثم اختلفتم في معناها رواية كده ما كل شيء كان مفقودا هكذا يقول بينما ما قال هذا فمعناها أنه أبقى في ذهن الصفار أن الروايه الرواية صحيحة يبقى معنى التأبيد مستوى التأبيد شنو هذا يبقى وعليه فهذه الرواية أنا أقول أدأ. ادل أدل على المدعا من تلك روايتين الأخرى بعد ذلك إدنا رواية قول الرابعة إذا دنيت حسبناها ثلاثة. أو قول وثنتين إذا دنيت حسبناها واحد. أو قول ثالثة إذا حسبنا الرواية المفصلة رواية والروايتين المختصرتين رواية على كل حين الروايه الأخرى رواية أبي علي بن راشد عن محمد بن عيسى عفوا روايه أبي علي بن الراشد رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن الراشد هذا سنده ابي محمد بن جعفر الرزاز ولا دليل على وثاقة محمد بن جعفر الرزاز هذا من ناحية السند والمثل هذا جعلت في ذاك اشتريت أرضا إلى جانب ضيعتي بألف درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقفون قالوا لي ترى هذه الأرض موقوفة فقال لا يجوز شراء الوقوف خب هذا اوضح من ذلك الروايات ذلك الروايات كانت متوقفة وفضو على نظم الارتكاز او متوقف على التفسير الذي فسرنا بي الموقت وغير الموقعات ذلك كانت هل شيء بينما هذا الله بعد من دون هل أبحاث رأسه يقول لا يجوز شراء الوقوف هذي خمط لك بعد فالاستثناء بحاجة إلى دين خاص وإلا نرجع لها الأطلاق لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في مالك هل اذا إذا به غلة به نتاج نتاج يعني الارض لم تكن ارضا قاحلة ارض مزروعة ارض محيات الا الارض القاحلة اصل الكلام اصل الكلام ان هذا مملوك لاحد او لا، ما معلوم ان يكون هذا الارض القاحلة قد تعتبر انفالة لا مو مو قاحلة مزروعة لا تدخل الغله في ملكك ادفعها الى من اوقفت عليه شوف هذا على الارض على من موقوف الضياء الغل هو خلي السفيد من الغل قلت لا اعرف لها ربان ما معروف انه من هو الموقوف على من ادري صيغة الوقف مثلا ضائعة ورقة الوقف مواصلة الى من ادري لا اعرف لها ربان قالت تصدق بغلتها خب علي كل حين هذا وقت ما تعرف الموقوف عليه تصدق بغلتها او يجوز هم المقصود انه تصدق بغلتها بثواب من الموقوف عليه او علي كل حين سواء نقل بثواب او لا تصدق بغلتها من حسن الحاض على اساس مشكلة محمد بن جعفر البزاز اللي قلنا لم تثبت ثقته من حسن الحظ أن الصدوق رواه هذه الرواية كليني راويها برأنا الصدوق روى نفس الرواية بسناده عن محمد بن عيسى وبه وبه سن تنتهي مشكلته. مشكلة السنة بعد اهنان الرزاة ما موجود في رواية تتم سنة من ودلالتا مصدر الرواية الوسائل مجلد المجلد 19 بحسب طبعة اهل البيت باب 6 من الوقوف والصدقات، الحديث الاول صفحة مية وخمسة ثمانية هذه الروايات هم سندا ودلالة ووضوح من الروايات السابقة تبقى بعد بعض الروايات الأخرى نترسها اليوم أربعاء نترسها يوم السبت إن شاء الله.